الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأخوة والأخوات السلام الله عليكم ورحمة وبركاته وبركاته ومرحبا بكم إلى لقاء طيب مبارك من برنامجكم هذا معكم على الهواء استكن في هذه الحلقة بيد الله تعالى موضوعا كنا بدناه في حلقات مضت من خلال لقائنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله عضو هيئة التدريس. بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض حول موضوع مكتبة طالب العلم فاهلا ومرحبا بكم الشيخ حياكم الله وبركاته فيكم وفي نخبة المسلمين. شكرا للإخوة الذين بعثوا بملاحظاتهم واستفساراتهم حول الحلقات الماضية وطلبوا أيضا أن يتم استكمال موضوع مكتبة طالب العلم مع فضيلة الدكتور لعلنا نحاول جاهدين في هذه الحلقة نستكمل ما نستطيع مع فضيلتي حول موضوع مكتبة طالب العلم. وضي الدكتور حفاظا على الوقت ونبدأ مع الإخوة الذين هم في شوق الاستكمال الموضوع نستكمل ما تبقى حول الحديث السنة النبوية وما فيها من كتب ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبق الحديث عن كتب التفسير وعلم القرآن على وجه موجز جدا يناسب الوقت ثم في الحلقة الثانية تكلمنا عن الكتب الستة وأهم شروحها وعرفنا فيما تقدم أن سادس الكتب مختلف فيه بين عالي العلم فابن ماجه هو السادس عند الأكثر وأول من أدخله في الكتب جعله السادس ابن طاهر في شروط الكتب وفي أطرافه عفونا شيخ أنا أذكر جاني سؤال الحقيقة بعد الحلقة الماضية كنت نسيت أن أعذره عليك حول ابن ماجه يسأل عن ابن ماجه بالتاء ولا بالهاء ويقول اني تعبت في البحث عن تحقيق هذه المسألة ابن ماجه ومنده منده كلها بالهاء في الوقف والدرج آه. كلها بالهاء ماجه وابنده وداسه حتى في الدرج آه. آه من أهل العلم جعل السادس الموطأ موطأ مالك بن أنس وعلى هذا صنيع ابن الأسير في جامع الأصول وقبله رزين في تجريد الأصول منهم من جعل السادسة موطط. تقدم الكلام على ابن جاء مع الكتب الستة الخمسة السابقة التي هي دواء الإسلام المشهورة والآن نتحدث عن موطط الإمام مالك بن أنس والموطط كما هو معروف لإمام دار الحجرة مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي إمام المذهب المشهور المعروف نجم السنن هذا الكتاب اللفه الإمام مالك رحمه الله تعالى وتلقاه عنه جم غفير من أهل العلم وبحيث صارت له روايات متعددة من أشهرها رواية إحياء ابن إحياء اللثي وعليها كل الشروح ومنها رواية محمد بن الحسن ومنها رواية أبي مصعب الزهري وروايات كثيرة جدا يصعب حصلها لكن أهمها ما يقرب من عشرين يوم مدونه معروفة طول الكلام فيها يهمنا الرواية يحياء بن يحياء التي عليها الشروح والتي عني بها العلم ومن أهم شروحها تلك الشروح التمهيد لما في الموضع من معاني والأسانيد للإمامة عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري كتاب عظيم مكث في تصنيفه ثلاثين عاما وأودعه من نفائس العلوم والفنون ما يعجز لسانه المصري فالكتاب عني بالموطة وبأقوال مالك ومذهب مالك وأشار المذاهب الأخرى ولو اختيارات وترجيحات قالوا فيها مذهب الإمام رحمه الله فابن عبد البر حافظ المغرب وإمام من أمة المسلمين مكث في تصنيف هذا الكتاب ثلاثين عاما وقال عام بن حزم أنه لا يعلم في الكتب في الكلام على فقه الحديث أنفس من هذا الكتاب بل لا يعلم ما يمثله ولا يدانيه ولا يقاربه هذا الكتاب رتبه ابن البر على شيوخ الإمام مالك في المضطئ ولذا يصعب الوقوف على الأحاديث المرادة منه إلا بعد معرفة الشيخ ثم الشيوخ رتبهم على حروف الهجاء على طريقة المغاربة وهي أيضا تختلف عن ترتيب طريقة المشارقة فالصعوبة من جهتين من تمكن على الشنوق ولا كرتب على البوابات كان أولى على ترتيب مالك رحمه الله لكن هذه وجهة نظر الإمام ابن عبد البر تمنينا طويلا أن يرتب الكتاب على ترتيب الموضة فخرج له ترتيبات كثيرة منها أول ما خرج له ترتيب المغراوي شيخ المغرب وهو ترتيب ابتكره قدم فيه مسائل الاعتقاد وعناه بالعقيدة معروفة الشيخ المغراوي حفظه الله لكني كنت أتمنى أن يرتب الكتاب على ترتيب الموطع نفسي يمشي على أحد الموطع. الشيخ موجود الآن الشيخ؟ إيه موجود في مو في المغرب؟ في المغرب. في مغر في المغرب كثير. فتمنيت أن يرتب على ترتيب الإمام مالك يعني إذا فالكتاب ما يقع على أصله ترتيب عبد البر أو يرجع إلى أصل الأصل وهو ترتيب المغرب. الإمام مالك رحمه الله فخرج له أكثر من ترتيب بهذه الصفة تحقيقا لهذه الأمنية. ومن أفضل ما وقفت عليه من هذه الترتيبات ترتيب الشقاطية سهل وله عناية فائقة بالموطأ وعناية بالإمام مالك على وجه الخصوص فجاء ترتيبه على وجه المناسب وهو من أهل الخبرة بالموطأ وله معرفة الكتب نابض البر وخرج إيه طوب قبل ثمان وساع سنوات بعنايةه نعم يعني هو عليها. هو اللي رتبه بيتي هو الذي رتبه بيتي ما مشى على الموطأ كل جزء يخرج واستغرق طباعة الموطة 25 سنة طباعة الموطة استغرق الربع قرن فالشيخ حق ذو الله كل ما يخرج الشيخ عطيه رحمه الله رحمه الله توفي رحمه الله عليه. كل ما يخرج جزء يرقمه برقم الحديث برقم رقم الحديث ثم ذلك يرتب هذه الحديث في دوسيات ثم إذا خرج الثاني أضاف ما فيه من من الحديث على الطريقة التي اتبعها ثم خرج كتاب التمييد مرتبا ترتيبا مغطا وهذا عمل جليل نعم قد يبدو في ظاهر الأمر أنه ليس بالشيء أنه مجرد تقديمه تأخيره ترتيب لكنه عمل جيد مفيد وفيد طالب العلم كثيرا الإمام عبدالبر بشرح الحديث المرفوع الحديث المرفوع في هذا الكتاب وأبدع في كتابه له بكتاب آخر أسماه كتاب الاستذكار في بيان مذاهب فقهاء الأمصار يعني من خلال الموطأ شرح فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفات وأشار إلى أقوال مالك وأقوال غيره من أهل العلم فالاستذكار جاء تكميلا للتمييد الذي هو لما في الموطأ من معاني والأسانيد معاني وأسانيد هذا التميد هذه الصفة الغالبة وفيه كلام على الحديث كثير لكن الكلام على الأحكام في الاستذكار أظهر وهما كتابان متكاملان لو جمع بينهما المحقق للاستذكار نقل بعض النقول مما يتاج إليه من التمهيد فطال الكتاب جدا بحيث خرج في ثلاثين جزئا الاستذكار وهو أخصر من التمهيد من أهم شروح الموطة أيضا المنتقى يا بالوليد الباجي، وهم كبار المالكية، يفيدون طالب الفائدة. نعم، من شروحه أيضا تشرح للزورخاني، أيضا كتاب النافع ومفيد، وكتشرح مختصر جدا للسنوطي اسمه تنوير الحوالك، ولي الله الدهلوي نظر إلى الموضة فوجد فيه أقوال مالك، نعم، وأضاف إليه أقوال أبي حنيفة. والشافعي، فجاء شرحه المختصر جداً جامع للمذاهب الثلاثة، وتولينا شرح الموسو مدةً أضافنا إليه مذهب الإمام أحمد، فهناك أيضاً شرح موسى. ولم يكتم العمل المشايخ. لا ما كتم. نسأل الله عليه. نسأل الله عليه. المشايخ كثيرة. هناك شرح مطول طبع في ستة مجلدات في الهند ثم طبعها. في خمسة عشر جزءا اسمه أو المسالك هذا الكتاب مع مؤلفه متأخر إلا أن جودته تظهر في رجوع المؤلف إلى كتب أصحاب المذاهب يعني لو جئنا إلى الشروح مثل فتح الباري أو عمدة القاري أو غيرها من الشروح أو كتب التفسير تنقل أقوال الفقهاء مثلا تجدهم ينقلون عمن ينقل المذاهن فلا تثق بهذا النقل لا من جهة الخلل في أمانة المؤلفين لا، لكن قد ينقل رواية غير معروفة في المذاهب، رواية عن الإمام غير معتبر في المذاهب، يعني مرضوحة. تعرف أن المذاهب فيها روايات، والشاب عنده وأقوال وأحمل عنده روايات، وهكذا. نعم، فهذا الكتاب أني بهذا عناية طيبة، فصار ينقل المذاهب من كتب أصحاب المذاهب. فهذه فائدة وهو كتاب موسع 15 جزء السادس سادس الكتب على قول هو سنن الدارم سنن الدارمي وهو كتاب نافع وماتع وفيه حديث في حوالي كزيرة لتقدم مؤلفه فهو شيخ لأصحاب الكتب فيه حوالي والحوالي يعنى بها العلم وفيه زوايد أيضا إلا أن زوايد بماجهة أكثر ولذا صارت العناية به أكثر لا أعرف له شرحا عند المتقدمين لأنه خرج له شرح متأخر جدا ولا يسلم من ملاحظات كبيرة خرج له شرح لا يسلم من ملاحظات هذا الشرح هناك أيضا الكتب التي رتبت على الأبواب وتأتي بعد السنن والصحاح كصحيح بن خزيم صحيح ابن حبان صدرك الحاكم سنن البيهقي منطقى ابن الجارود. هذه كتب مهمة لطالب العلم. ينبغي المعنى بها لا سيما سنة البيهقي الذي جمع فهو بحر محيو لا يحتاجه ولا يستغني عنه طالب حلم لا يستغني عنه طالب حلم ففيه أدلة المذهب كله وإن كان نفس البيهقي شافعي وتراجمه تؤيد في الغالب مذهب إمامه لكنه يذكر في الباب كل ما يقف عليه وهو كتاب عظيم فإذا ضم سنة البيهقي لكتب الستة هو وفي من الكتب التي ذكرت صاحب خزيم بن حبان مستدرك الحاكم منتقب الجارود والدارمي يكون طالب العلم حينئذ أنهى الكتب المبوبة أنهى ما يحتاج إليه من الكتب المبوبة والكتب المبوبة التي رتبت على الأبواب يقدمها أهل العلم على المساريت مهما جنت إمامة صاحب المسند كمسند أحمد ولذا يقول الحفظ العراقي رحمه الله تعالى أدونها في رتبة في رتبة يعني السنان ودونها في رتبة ما جعل على المسانه دي فيدعى ليش لأن صاحب السنان مترجم بحكم شرحي يترجم بحكم شرعي، فيحرف على أن يستدل لهذا الحكم الشرعي بأقوى ما عنده من الأدل بينما صاحب المسند يترجم بترجمة الطابس حابه أحاديث <تصفيق> البكر الصديق فيجمع ما وقف عليه من أحاديث الصحابي لأنه لا يستدل بحكم شارعه ولذا تأخرت رتبتها وإن كان مسند الإمام أحمد على وجه الخصوص مقدم عند جنب من أهل العلم ومعتنم به من من الحنابل وغيرهم من الحنابل وغيره يعني الحافظ بن كذير وشافعي المذهب يستظهر مسنده وشافعي فشرط الإمام أحمد في مسنده لا يقل عن شرط أبي دول. كما قال شيخ الأسلام الزليمية مع أن شرط أبي أقوى من شرط رحية السنة مسند الإمام أحمد من دواوين السنة الجامعة نعم ترتيبه على المسانيد عاق الإفادة من عمد كثير من طلاب العلم لأن يرتب على أبو أبو سرجم وقد حصى أن يرتب من قبل الجامع من من تقدم كابن حروه المشرقي وأيضا الساعات في الفتح الرباني وشرح ترتيبه عن الساعات بحاشية في أولها تستطع أن تسميها شرح لكن في منتصفها الثانية أو, أو قبل المنتصف أيضاً في حاشية بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني أيضا الشيخ عبدالله القرآوي له ترتيب للمسند اسمه المحصل كتاب جيد كتاب جيد في منطاع البلد فاقو ترتيب المسند على هذه الطريقة جعلت كثير من طلاب العلم لا يعنون به مع أنه ينبغي أن يكون محط عناية لإمامة المؤلفه ولجمحه يجمع من الأحاديث ما يقرب من ثلاثين ألفا وإن أن ترجمون أنه فيه أربعين ألفا لكن واقعه لا يصل إلى الثلاثين لكن الصعوبة في البحث يا شيخ الأن كيف يمكن أن يتخطها طالب العلم هذا عند حديث عن أبي هريرة هو هريرة مكثر رضي الله عنه نعم. يأتي للمسندة في مسندة الإمام أحمد كيف يمكن أن يعني يحصلها على الحديث؟ من طريق المعجم المفهرس لأفاض الحديث ومن طريق أطراف أطراف المسند الحافظ بن حجر نعم. طريقة كتب الأطراف ومن طريق المعجم المفهرس المسند عليه حواشي والشيخ عمد شاكل نافع يفيد من أطالب العلم وغالبها في الرواية يعني في الجرح والتعديل للقوات وإن ظهرت السلاح والمحيم والله وصح بعض الأسانيد التي لا تصل إلى درجة الصحة على طالب العلم أن يعنى كتب أحاديث الأحكام ومن أهمها العمدة، العمدة والمحرر والبلوغ والمنتقى والإلمام وغيرها من الكتب التي ألفها العلم بالتقريب لتقريب هذه الأحاديث لطلاب العلم ولذا جردوها من الأسانيد وأتبعوها بأحكام مختصرة عز المختصر وأحكام مختصرة تناسب الحفظ. وهذه الكتب كلها مشروحة. العمد لها شروح كثيرة جدا. المحرر أن عناية الناس به أقل من البلوغ وإن كان عندي أنفس وأتقن. البلوغ عني به الناس ودرسوه وشرحوه ولو شروح كثيرة متداولة. المنتقى أيضا عني به الناس وشرحوه مع كثرة أحاديثه. والإلمام المنتقى الحديث شرحه مؤلفه في كتاب. من أعظم كتب شروح كتب حديث الأحكام اسمه الإيمان شرح الإيمان ولي بن دقيق العيد أيضا كتاب آخر اسمه الإيمان بين فيه علل الأحاديث وطول فيه جدا ينبغي طالب العلم المتقدم لا أقول المبتدي أن يُعنى بكتب العلل كعلل علي بن المديني وابن أبي حاتم والدار وعلل الترمذي الكبرى والصغرى ومراجع كتب عليها من تنبيهات، شروح، تقارير، ويفيد منها ويسأل ما يشكل عليه. وأيضاً عندنا كتب مشكل الحديث، لأن يوجد اشكالات في الأحاديث تحلها هذه كتب المشكل، ويرادب مشكل الحديث واختلاف الحديث ومختلف الحديث يراد به التعارض بين الحديث. فهذه الكتب كفيل بحل هذا التعارض وإزالة التعارض. والتعارض النمه في الظاهر فلا يوجد حديثان صحيحان نعم صحيحان متعارضان تعارض الحقيقي لأنه كلام من لا يمتقع للهواء نعم لا يوجد تعارض التناقض في كلام عليه الصلاة والسلام لكن فيما يظهر ويبدو للقارئ ثم بعد هذه الكتب كتب اختلاف الحديث تزيل هذا الافكاد عليه أيضا أن يعنى بكتب غريب الحديث غريب الحديث التي هي بمثابة شرح ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوية وغريب الحديث غير الغريب من الحديث غريب الحديث شرح المشكل من الألفاظ ومشكل الحديث واختلاب الحديث فيما في التعارض الظاهر وغريب الحديث فيما مشكل ويصعب فهمه من الألفاظ أما الغريب من الحديث ما يتفرد به رغم واحد هذا في وذاك في AND من أهم كتب غريب الحديث غريب حليل يبيع بيت القاسم من هو إمام في هذا الباب هو أيضا غريب حديث كتيبة هو الفائق المخشري وهو إمام في العربية وإن كانت البدعة أثرت على بعض كتبه أيضا ابن الأسير كتابه النهاية كتاب جامع بين كتب من تقدت كتب غريب حقيقة كثيرة جدا لكن هذه من أهمها يعبي حبيد بن قتيبة الزمخشري ابن بن أسير يعني أن أراد أن يقتصر على كتاب واحد نعم لضيق ذات اليد أو ضيق المكانة وأشبه ذلك من الأسير نعم النهاية بن أسير ولها ملخص اسمه الدر النسير للسيوطين طالب علم أيضا عليه أن يطلع على كتب الموضوعات وهي المكثوبة المختلقة على المباية الصلاة والسلام لأن لا يروج بعضها عليه وكانت عناية متقدمة بها فائقة فالبخاري رحمه الله تعالى يحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث عير صحيح فمعرفت مثل هذه الأمور لألا يغتر بها الناس كتب الموضوعات مثل الموضوعات ابن الجوزي على تساهل في شرطه حيث أدخل بعض الأحاديث التي لا تصل إلى درجة الوضع حديث ضعيفة كثيرة دخلت في الكتاب لا تصل إلى درجة الواقع بل حديث حسنة دخلت بل صحيح لكنها قليلة يقول حافظ الحراقي رحمه الله تعالى وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف حناء فرج وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف حناء فرج يعني بالجوزي لآلئة المصنوعة مأخوذ من موضوعات ابن جوزي وغيره وهو أقرب منه إلى الدقة في حكمه على الحديث من وضوح الأسرار المرفوع الملا على قارئ فوائد المجموعة الشوكاني المقصود أن هذا هذا الموضوع صنف فيه كثيرا وعلى طالب علم نحن أيضا نعلم بكتب علوم الحديث كتب علوم الحديث من أولها كتاب المحدث الفاصل للرامهورمزي صحيح الكتاب لم يستوعب اعتباره من اللبنات الأولى في التأليف في هذا الفن مم. وطبيعي أن أول شخص يؤلف يحصل عنده نقص ثم في فيما بعد معرفة علم الحديث للحاكم كتاب نفيس ونبي طالب العلم وإن قال الحافظ بن حجر إنه لم يهذب ولم يرتب قال في مقابل ذلك بن خلدون في مقدمته الشهيرة إنه أول من هذب هذا العلم مرتب. بن حجر يقول لم يهذب ولم يرتب بن خلدون يقول أول من هذب رتب فهل في هذا تعارض؟ نعم. نعم كيف يدفع من هذا تعارف كلامهما صحيح كلامهما صحيح يمكن تنزيله لم يهذب ولم يرتب بالنسبة لمن جاء بعده نعم, نعم. الذين جاءوا بعده أكثر ترتيب وتهذير لكن إذا نظرنا إليه بالنسبة لمن ألف في الفن قبله هو أول من هذب ورد على كلام الخالده فلا تعارض من الكتب المهمة في الباب كتاب الكفاية للخطيب. وفي قوانين الرواية كتاب مفيد ونافر بالأسانيد ككتابين الذين تقدم والخطيب له في كل باب وفي كل نوع من أنواع علم الحديث مصنف خاص حتى قال بالنقطة كل من أنصف عرف أن أهل الحديث عيال على كتب الخطيب يعني من صنف في علم الحديث لا بد أن يراجع كتب الخطيب وإن له من ناله من بعض المتأخرين من أنه خلط هذا العلم وأدخل فيه أصول الفقه مزج بينهما وأصول الذق متأثر بعلم الكلام كل هذا لا يحط من قيمة الكتاب ولا من إمامة المؤلفين للخطيب بالمناسبة كتاب في غاية أهمية لطالب العلم اسمه الجامع لأخلاق الرائع وأداب السهم كتاب يتعين على طالب العلم والطلاع عليه والتأدب بأداب أهل العلم لما نرى من وجود شيء الغنظة والجفوة بين طلاب العلم لا أقول هذا موجود بكثرة لكنه موجود نعم غالب طلاب العلم والله الحمد أخذوا العلم من أبوابه وتحلوا بآدابه لكن يوجد بين طلاب العلم من ينصح بقراءة مثل هذا الكتاب فإذا قرأنا مثل هذا الكتاب وقرأنا جامع بيان العلم فضل ابن عمد البر وفضل علم السلف على الخلف بالرجب و طالب العلم عليه أن يقرأ مقدمة الخطيب لكتاب موضح أوهام الجمع والتفريق ليعرف كيف يتعامل مع الكبار كيف يتعامل مع الكبار أيضا بعد الكفاءة يقرأ علوم الحديث لابن الصلاح هذا الكتاب الذي لما كتبه ابن الصلاح جمع فيه مؤلفات غالب مؤلفات الخطيب واطلع على كتب من تقدم الرامى هرمزي والحاكم غيره من الكتب التي صنفت في هذا الباب رتب الكتاب ترتيبا بديعا وإن كان هذا يحتاج بعض الأبواب لتقديم متأخير لكنه جمع فاشتغل الناس به فكان قطب رحم دار حول الناس حتى قال الحافظ لا يحصى كمناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارضا له ومنتصر فالكتاب اختصر مرارا شرح مرارا نظم مرارا نعم نظمه كثير وشرحه كثير وعلق عليه ونكت عليه وأيضا اختصروا هناك اختصارات للنووي ومن كثير وغيرهم هناك حواشي الحافظ العراقي والحافظ بن حجر والبرهان الابناسي والزركشي وغيره نظم نظمه الخوي في 1500 بيت ونظمه أيضا الحافظ العراقي في ألفيته الشهيرة التي عني بها الناس وشرحوها شروح كثيرا هناك أيضا ألفية السيوطي والمفاضلة بين الألفيتين يطول التصدي لها في مثل هذه الحلقة وإلا السؤال عنها كثيرا السؤال عن المفاضلة بين الألفيتين وأقول بكلام موجز مختصر ألفية العراق الهندي أرجح من وجوه والبسط لا يحتمل هذا المقام هناك أيضا توزيح الأفكار للصنعاني كتاب نفيس يحتاجه ذي طالب العلم وهناك أيضا النخبة نخبة الفكر الحرف حجر شروحها كثيرة وأيضا تدريب الراوي الصيود الكتاب جامع جمع فيه كثير مما يحتاجه طالب العلم للمتأخرين أيضا مشاركة طيبة مثل توجيه النظر للجزائر وقواعد التحديث للقاسم وغيرها يحتاج أيضا الطالب الكتب الرجال كتب الرجال كتب السؤالات السؤالات للأئمة وهذه معروفة عند آل الحديث يسألون عن أحاديث يسألون عن رواة ويجبون بكلام لا يستغني عن طالب العلم لأن هؤلاء الأئمة هم العمدة وعليهم المحول في هذا البال فيحتاج الطالب كتب السؤالات وكتب التواريخ كتواريخ البخاري وابن أبي خيسن وتواريخ الإمام يحيب المعين وجرح التعديل لابن أبي حاتم وطبقات ابن سعد والثقات والنجرحين لابن حبان والكنة للإمام المسلم والكمال للحافظ عبد الغني وما دار في فلكه الكمال جمع رجال الكذب الستة فدار الناس في فلكه فأنف الحافظ المزي تهذيب الكمال فأوفى على الغاية وبلغ النهاية في هذا الكتاب بحيث ألغى الأصل ألغى الأصل نرجع الناس للتهذيب تهذيب الكمال ثم ذهبه هذ... الذهب في تذ... تذ... تذهيب تذهب. تذهب الكمال مم. نعم والكاشف له أيضا مختصر وهناك أيضا الخلاصة للتذهيب الخزرجي وأيضا الحافظ الحجر له مساهمة قوية في الباب له تهذيب التهذيب وله أيضا التقريب وله أيضا كتب في هذا الباب يطول ذكرها من أهم كتب الرجال الكتاب الكامل لابن حدي الكامل لابن حدي من أنفس ما يخطين طالبهم في هذا الباب وميزته أنه يذكر في ترجمة كل راوي ما يستغرب وما ينكر من مروياته وما يعلم أيضا الميزان للذهب ملخص الكامل وفيه إضافات الحافظ الذهبي لسان الميزان ملخص من الميزان لابن حجر وهناك الضعافة للحقيري أيضا يحتاج الطالب توريخ البلدان تواريخ البلدان قد لا يجد في كتب الرجال المعروفة آه. فيضطر آه. أن يرجع إلى تواريخ البلدان صحيح. من أهمها تاريخ, تاريخ بغداد للخطيب البغدادي تاريخ دمشقون بن عساكر تاريخ درجان للسامي تاريخ أصبهان لأبي النعيم تاريخ, تاريخ بغداد يعني تسميته عند أهم العلم بهذا الاسم هم له مسمياته هذا هو, حالي هو. وتاريخ الخطيب وتاريخ من عساكر أو تاريخ الغدار تاريخ معروف على كل حال يحتاج إلى طالب العلم فقد يكون الراوي من أهل هذه البلاد ينتبه له صاحب التاريخ ويغفل في كتب التراجم لقلة ما روها لا يعنى به العلم لقد يدرت ما قد يرد في شاهد قد يرد في متابع فلا يعنى به من يتصدى للتصنيف في كتب الرجال أصالة لك كتب تواريخ البلدان هو بصدر أن يترجم لعلماء هذه البلاد ونقب عنهم ويحكمون في الكتب التواريخ يحكم. نعم نعم يبين يبين ما له هذه ميزته هناك كتب في الكنى والأنساب والألقاب كتب في المشتبة والضبط لا يستغني عنها طالب العلم يطول المقام بوسطها فلعل نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالحديث لضيح الوقت جميل جميل, جميل. لعلنا أيضا نأخذ إذا تكرمتم الشيخ ما يتعلق بكتب العقيدة على الأقل نأخذ كتب العقيدة بالنسبة للعقيدة وينبغي طالب العلم العناية بها عناية فائقة لأهمية العقيدة العقيدة هي الأصل والأصل أن اعتقاد المسلم مأخوذ من الكتاب والسنة ولذا قدمنا الكلام على ما يتعلق بالكتاب والسنة وإلا فالعقيدة هي الأصل وهي ما يعقد عليه القلب مما يجب لله عز وجل نعم, نعم. يبدأ الطالب لمختصرات شيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مثل الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات والتوحيد وما كتب عليها من شروح وما سجل لها من دروس سجل عليها من دروس فينبغي طالب العم أن يعنى بها ويحضر الدروس التي تقام لشرحها فيبدأ بالأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات والتوحيد شروح كتاب التوحيد لأهمية الموضوعات التي طرقها الشيخ رحمه الله تعالى مثل تيسير عز الحميد وفتح المجيد وقرة حيون الموحدين وإبطال التنديد وشروح المشايخ المعاصرين كالشيخ بن باز بن عثيمين بن فوزان وغيرهم المقرؤة والمسموعة فطالب العلم عليه أن يعنى بها عناية فائقة أيضا يعنى بكتب شيخ الإسلام المتريمية كتب ابن القيم يعنى بالواسطية والحموية والتدمرية وشرح الصهانية وهذه من كتب شيخ الإسلام وعليها شروح وتعليقات وللعلماء بها عناية إقراءا وتدريسا وتقريرا الواسطية شريحة شروح كثيرة منها للشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد الشيخ توفي رحمه الله وكتاب من أنفس الشروح وأقدمها أيضا الشيخ زيد الفياض لو شرح اسمه الروضة الندية شرح طيب استقاه من كتب شيخ الإسلام وابن القيم الشيخ بن عزيمين أيضا لو شرح الوسطية والشيخ من وزانش كلهم له شروح الوسطية لأهميتها لأهميتها المؤلف رحمه الله تعالى برع في تقديم عقيدة السلف في أبوات مهمة من أبواب العقيدة بأبسط عبار وأيسر من نصوص الكتاب والسنة، وبين وصية مذهب آل السنة من بين سائر الفرق، فيذكر الطرفين طرفي النقيض ويخلص من هذين الطرفين إلى أن مذهب آل السنة وسط بين هذين الطرفين. بعض الذين قاموا بتدريس هذه المادة، سلم جمعة الإمام. والجامعة الإسلامية وجامعةهم القراءة يعني أخرجت عن مجموعة من الكتب في هذه العقيدة بعضها وضع على شكل سؤال وجواب تسهيل لفهم هذه العقيدة المعروف الشيخ بن له سؤال وجواب له سؤال وغيرهم الحقيات وغير التي وغير ندرسهم في الورق نعم هم يضعون أسئلة لطلابهم لكي يجيبون عليها من خلال الشرح وهذه طريقة معروفة شيء كتب شيخ الإسلام حقيقة الواسطية مهمة جدا حموية أيضا التدمرية والقواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لا يستغني عنها طالب العلم شرح صفحانية أيضا من الكتب التي ينبغي أن يُعنى بها طالب العلم مجموعة الفتاوى من, من الأول إلى التاسع مهم بالنسبة لطالب العلم أيضا من هاج السنة كتاب مبسوط للشيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى رد فيه على الرافضة بأقوى عبارة بالاستدلال بالكتاب والسنة وبالنقول من كتبهم وفيه من الحلوم ما لا يعرف قدره إلا من قرأ الكتاب وعندنا مدونات فوائد من هذا الكتاب في كل فن أيضا لشيخ الإسلام درع تعارض حقم والنقل وله أيضا نقض التأسيس وهذه من الأعاجيب من أعاجيب المصنفات تعارض العقل والنقل يقرر شيخ الإسلام في هذا الكتاب الكبير كتاب كبير عشرة مجلدات يبين فيه ويقرر أنه لا يمكن أن يحصل اقتصاد بين العقل الصريح والنقل الصحيح يستشكل بعض الناس لكن هذا سببه لوثة في عقله وتأثوا في فهمه. خذ الكتاب خدم محقق منهاج السنة ودقتها عرض عقل تحققها الشيخ محمد رشاد سالي بإشارة من الجامعة المباركة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يقول الحمد القيم اقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني لكن من ينبه إليه فهم جميع ما كتبه الشيخ رحمه الله تعالى نعم كذلك التأسيس أنا نذكر في دراستنا يا شيخ أخذنا ما يقارب ستين صفحة من هذا الكتاب هذه ستين صفحات تعتبر فصل دراسي كامل من لنا ولا من استطاع حتى فك مع رموض هناك في موضوعات صفحات بالمئات يطويها طالب العلم أنا مر علي في منهاج السنة في الجزء الأول ثلاثمئة صفحة ينبغي أنا قرأتها لكن لا أرزي طالب العلم في رأتي في الجزء السادس أيضا كذلك صفحات يطويها طالب العلم السبحان وصبر عليه ف الله لا إله شيء شيء ما يتصور طبعا نعم نقل التأسيس في الرد على أساس التقديس للرازي كتاب عظيم كتاب عظيم جدا حقق في ثمان رسائل دكتورة يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو يكتب لا أتصور أن الكتاب أخذ عليه شهر والكتاب حقق في أربعين سنة يعني ثمان رسائل في خمس سنوات أو قل أقل حوال أربع سنوات يعني ما يقرب من أربعين سنة وكذلك التأسيس أصبح نقضه عجوبة للعالم الرباني ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم ونحو الحضيظ الداني بسلاحهم بمنطقهم وبعلمهم علم الكلام الذي جلبوه للأمة نقضهم بكلامهم رحمة الله عليه فكتب شيخ الإسلام لا يستغني عنها طالب علم وإن قال فيه بعض من قال نظر اللي ضاع في إدراكه ونظر اللي في عقله ما قال عن شيخ الإسلام سواء كان شيخ الإسلام محمد بن الولهاب أو شيخ الإسلام المتيبية ونرى ونسمع من يقدح في هذين الحمامين والسنة الإلهية تقتضي هذا أنه لا بد من حساد ولا بد من آداء الذات الإلهية ما سلمت نعم يؤذيني من آداء النبي عليه الصلاة والسلام تكلم فيه الناس هؤلاء يتكلم فيهم الناس من باب الحسد ومن باب العداء وتقليد الشيوخ ومن باب الاستئجار بعض الأقلام مأجورة فمثل هذا الكلام لا ينبغي أنه يتفت إليه من فضلك اقلب الشريط